فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 قُلُوا ارْعَوْا أَمْعَامَكُمْ في إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنظَارِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَشَرُّ النَّجْوَى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 قالَا آمَن تُمْ لَ قَبلَ أَنْ آذَل لكُمْ إِهُ لَكَ بيرُكُمْ الذيذحَلَمَكُمْ السَّحد فَل أُقَبتِ عَن عَيدَكُمْ وَأَْرجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافٍِ وَلَ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا إِنَّا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إنما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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرُحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسف يا ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وَمَنْ يَعمل مِن الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤمنِنُ فَلَا يَخَافُظُ الْمَ وَل حَبماء وَكَذَلِكَ أَزَل الناه قُرْآن معربَبيَو وَصَروَفْنَا فِيهِ مِنَ الوعيدِ عَهُم يَتقُونَ أَوْ يحثُ لَهُ ذِكرَ فَتَعالَ الناَّهُ المَلِكُ الحَقَّ ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولا قد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى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 فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا ادم ربه فغوا ثم مَن جَاءَ بِهِ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهَا بِطَامِنًا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 بس تعلمون من أصحاب السرات السويّ ومن احتد